بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا بينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما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 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ وَالْمُنَافِقِينَ بِاللَّهِ غَنَّاءَ ۚ لَسَوْفَ استوى وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم دها مما وساءت مصيرا وللله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما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 قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وضلالتم وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانما 114. وعثدنا للكافرين سعيرا 115. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فكان الله غفورا رحيما يَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا أُطْلِقْتُمْ إِلَى الْمَغَانِمِ تَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ <تصفيق> يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَنْ <أن> تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تحسدوننا. ذَلِكَ الَّذِي لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ إلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ أَطَعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أجرا حسنا.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 قَاد رَضِي اللهَّهُ عَ المُؤمنينَ إّ بعونَكَ تَ تحتَ الشَّدرَةِ فِمَ مَا حقُل بِهِم فَآزَلَ السَّكينَةَ عَلَيهِم فَآزَلَ السَّكينَة عَلَيهِم وَتَابَهُم فَدتحَ قَريبَ ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيديا ماس عنكم ولتكون آية للمؤمنين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 وَلَاؤُلَٰئِ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاؤُهُمْ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَتَقُولُونَ عَلَيْهِمْ رَأْفًا فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَرَضَةٌ فَتُصِيبَكُم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 إِذْ جَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ بِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كلمة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 لا تذا يقول ما الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تعلم ما لم تعلم فجعل من دون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 اِسْتَوَى عَلَى سُقْيُهُ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا